وهذا يتأثر بشكل قوي بشكل فتاه في العشرينات من عمرها تموت ويدفنونها بعد, بعد فتره اخوها ينسى ا ل م ح ف ظ ة مشهوره ا ل ق ص ة جدا بس سبحان الله العظيم رب العالمين عندما يريد أ ن يضرب ا ل ع ب ر ة ويضرب القصص فلا راد ل أ م ر الله يقول لسه المحفظه ة بعدها بثلاث اسابيع او ف ت ر ة تزيد أ و تقل يقول ذهبت دون اخ ب ر أ ح د إ ل ى ا ل م ق ب ر ة ونبشت القبر ونبشت القبر حتى طلعت ا ل م ح ف ظ ة تعرفون ا ل م ح ف ظ ة فيها أ ش ي ا ء يعني ر س م ي ة يعني ي صعب لسانه يعني يعوضها بشكل سريع ا ل آ ن صعب ا ل أ م ر فيقول ر ح ت لل... ونبشت القبر وطلعت ا ل م ح ف ظ ة يقول سبحان الله اراد الله ان إ ي ش أ ن يضرب لها ع ب ر ة في اخته يقول أ و ل ما طلعت ا ل م ح ف ظ ة ف إ ذ بي أ ر ى أ م ر ا ع ظ ي م يقول ر أ ي ت قبر أ خ ت ي يشتعل في كفنها نار يشب في كفنها نار ما عاد حملتني ركبي ما عاد شاهدت ركوبة خلاص من ا ل خ و ف على طول م ب ا ش ر ة إ للبيت ى ا جلس مهموم ثلاث ة أ ي ايام م واربع أ لا أ ك ل لا أ ك ل لا شرب شرب لا نوم, نوم. لا ليل لا لا نهار, نهار. امه ت س أ ل ه يا ولد ايش فيك يا ولد ي ش فيك قال يا أ م ه اختي ش ماتت عليه أ خ ت ي وش ماتت عليه قال قالت امه ليش ت س أ ل ياولدي بعد هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة ليش يعني اختك تمد ا ل آ ن توفت الله يغفر لها ليش ت س أ ل قال ي امه علميني قالت ياولدي بنتي اللي هي أ خ ت ك والله انها تمسح معي وتطبخ وتمسح وتساعدني في البيت والله أ ف ض ل خواتك الله يغفر لها ويرحمها ق ل طيب ثم طعطعت ا ل أ م ر أ س ه ا وقالت لكن الله يغفر لها ويتجاوز عنها يا ولدي كانت تاخر أ خ ر ل ل الله لها ص ا وقتها كانت الله يغفر لها ويتجاوز عنها ة عن ت يغفر أ الصلاه ة عن و ق ت ا يا ما قلتها يا ابنيتي لا تأخرين الصلاة تأخرين عن وقتها تقول وتأخر الصلاة عن وقتها يا الله إذا كانت تأخر الصلاة عن وقتها يا شباب ويشفي نار فما بالك يا شباب اللي اليوم وضوء الله إلا الصلاة الله الصلاة بالك الذي يصلي على إن عن عن كبناها شاء شباب شباب يا يا إذا يا نار فما يا يم غير وضوء اعرف شباب في م د ر س ة يصلي على غير وضوء يقف أ م ا م الله يقول الله أ ك ب ر أ ك ب ر من كل شيء على غير وضوء بل بعضهم على ج ن ا ب ة وعياق بالله في إ ح د ى المحاضرات يخرج ا ن ا ل م د ر س ة ل ي معكم ليش قال والله على ج ن ا ب ة وبعضهم اليوم, اليوم التقي ي و م ل مع طالب ا ل س ا ع ة التسع و ن ص ما صلى الفجر في ا ل ث ا ن و ي ة شباب يعني يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم من الصلاه ب م ع لعشر ي لإيش ه ا ل ومع ذلك سبحان الله تفريط في الصلوات فلذلك يا شباب ا ل إ ن س ا ن لازم يحاسب نفسه ا ل ص ل ا ة أ و ل ما ي س أ ل عنها ا ل إ ن س ا ن يوم ا ل ق ي ا م ا ل ص ل ا ة صلاتك عزك وكرامتك وشرفك بل دينك صلاتك نجاتك بل هي حياتك بل هي أ و ل اهتماماتك أ ح د ا ل أ خ و ة يحدثني أ ح د الشباب الكبار يقول يا اخي ليش ا ل ص ل ا ة صار كذا وضعها يقول حتى بعض الشباب يقول ل ل أ س ف بعض الشباب الملتزم يقصر ا ل آ ن فضلا عن غير الملتزم وهذه م ص ي ب ة يا شباب هذه م ص ي ب ة ع ظ ي م ة إ ذ ا كان الملتزم يقصر في ا ل أ م ر هذا كيف ا ل آ ن ا ل إ ن س ا ن غير الملتزم فلذلك يا شباب كل منا ا ل آ ن يحاول ان يراجع علاقته مع الله عز وجل في ق ض ي ة ا ل ص ل ا ة أ م ر ه ا عظيم أ م ر ه ا عظيم عند رب العالمين أ و ل ما يقف ا ل إ ن س ا ن أ م ا الله يقول الله عز وجل لملائكته انظروا في ص ل ا ة عبدي انظروا في ص ل ا ة عبدي الملائكة في صلاتك. فكيف ظ ر ا ا ل ل م ئ ة ف صلاة ك ي ف بك إ ذ ا ر أ ت ا ل م ل ا ئ ك ة قالت يا رب ص ل ا ة الفجر مع ط ل و ع الشمس و ص ل ا ة العصر مع ضروب الشمس وقضاء ركعات وقضاء سجدات و أ ش ي ا ء كثيره شنقول الله المستعان ياكدر ما نقول الكلمه هاذي الله المستعان الله يهدينا الله يتب علينا الله يغفر لنا طيب ممتاز كلام جميل هذا لكن متى ابدا ف ل ق ا ه ر ه العامه يقول الله المستعان والسندي يقول الله يغفر لنا والجاي م ا د ش بيقول الله ان شاء الله, الله يعين وادع لنا يعني ملينا بالكلام هذا انطلق ا ب د مع رب العالمين والله ما تضمن حياتك ما تضمن روحك يحدثنا الشيخ خالد الغامضي تعرفونه في الاختبارات ا ل م ا ض ي ة في م د ر س ة في السويدي ح ك و م ي ة ثانوي يقول جاء الطالب يسلم ا ل و ر ق ة ا ل و ر ق ة الامتحان طيب ما في شيء جاي يسلمها للشيخ خالد جاي س ل م ه ا قبل ما يسلمها يسقط يسقط الطالب يودونه يا اخوان توفى لو ما سلم ا ل و ر ق ة ودع الدنيا خلاص انتهت حياته لكن يبقى العمل ما نقدم عند الله سبحانه وتعالى فلذلك ي اذا شاب إ كنا إ ل ى اليوم مقصرين في ق ض ي ة ا ل ص ل ا ة فهذه والله مصيبه ة ذ ه و انا ل ل ه مصيبة أ أ ب غ ى ا ل ص ل ا ة ننتهي منها خلاص ا ل ص ل ا ة أ م ر ه ا مفروغ خلاص تب ما يحتاج ما تتكلم عن ا ل ص ل ا ة ما يحتاج لكن ا ل م ش ك ل ة الى اليوم روح ا ل إ م ا م والله اتكلم عن ا ل ص ل ا ة الله يجزاك خير نان لله ليش نبغى نتكلم عن بر الوالدين نبغى نطلع عن قيام الليل نبغى نتكلم عن الصدقه عن البر عن ا ل إ ح س ا ن ن ب غ ت ك ل م عن ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة طيب إ ل ى متى والبعض ا ل آ ن يمكن بلغ س ن كبير في السن ولا بعد فكرنا يصلي والعياذ بالله